اثنا عشر. استمع إلى الحروف العربية بشدة وأعدها، ثم اصِل بين النقاط. بَ ض خ د قد ذ لذ ر ر ز رز س مس ش هش ص حص ض ga da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, كل م ام ن ان ه و ه و او ي أي.